اسلام وشيخنا الشيخ مسعد أ ن و ر قدم إ ل ي ن ا من أ ر ض ا ل ك ن ا ن ة ليقول هذه الكلمات التي ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلها في موازين حسناته فليتفضل جزاه الله خيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آ ل ه و أ ز و ا ج ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه ومن والاه أ م ا بعد فاخوتي في الله إ ن ي أ ح ب ك م في الله والله أ س أ ل أ ن يجمعني بكم دائما و أ ب د ا في الدنيا على طاعته وفي ا ل آ خ ر ة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا هذه هي أ و ل م ش ا ر ك ة لي في ح م ل ة ركاز لتعزيز ا ل أ خ ل ا ق وهذه هي أ و ل م ر ة في حياتي أ ع ظ فيها الناس في السوق ف ا ل ت ج ر ب ة ا ل أ و ل ى ف ر ي د ة و ا ل ت ج ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ن س ب ة لي ج د ي د ة و أ س أ ل الله أ ن يجري الحق على قلبي ولساني و أ ن ينفعني و إ ي ا ك م بما أ ق و ل وبما تسمعون طوف بنا شيخنا المبارك في ا ل أ س ب ا ب التي بها نفرض احترامنا على ا ل آ خ ر ي ن ولم يبق ا ل أ و ل ل ل أ خ ي ر مقالا ً فجزاه الله عنا خيرا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تفرض على الناس احترامك فليحسن خلقك نخطئ كثيرا يا عباد الله عندما نحسب أ ن ا ل إ س ل ا م ص ل ا ة ً وصياما وحجا و ع م ر ة ً و ز ك ا ة ً وفقط لا ا ل إ س ل ا م أ و س ع من ذلك بكثير ا ل إ س ل ا م يا عباد الله ا ل إ س ل ا م يا شباب ا ل إ س ل ا م يا أ خ و ا ت المباركات ع ق ي د ة و ع ب ا د ة و أ خ ل ا ق واداب ومعاملات و ش ر ي ع ة أ و ل م يقل نبي الهدى محمد ا ل ج م ا ع ة بيقولوا ل أ ه ل قطر ما بيصلوش على النبي احنا في مصر بنحب النبي أوي صلى الله عليه وسلم أ و ل م يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق وفي ر و ا ي ة صالح ا ل أ خ ل ا ق من أ ه م أ ه د ا ف ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة ه د ا ي ة الناس إ ل ى حسن الخلق ه د ا ي ة الخلق إ ل ى كمال ا ل أ د ب ي ا س ا د ة أ ق ر ب الناس من النبي في ا ل آ خ ر ة من أ ط و ل ن ا ص ل ا ة أ ك ث ر ن ا ع م ر ة أ ك ث ر ن ا حملا للشهادات أ ع ظ م ن ا جاها أ ع ظ م ن ا مالا أ ط و ل ن ا ل ح ي ة أ ق ر ب الناس من النبي في ا ل آ خ ر ة من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة من أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا علمنا نبينا أ ن العبد يبلغ بحسن خلقه د ر ج ة الصائم القائم يا اخوانا ن يا شباب يا أ خ و ا ت ي ق ض ي ة ا ل أ خ ل ا ق ق ض ي ة ج ن ة و ق ض ي ة نار خذوا عني هذه ا ل ع ب ا ر ة واحفظوها سوء الخلق يذهب بصالح العباده ة سوء الخلق ي ذ ب بصالح العبادة قالوا يا رسول الله إ ن فلانه تكثر من ا ل ص ل ا ة و الصيام و الصدقه هذه ع ب ا د ة أ م أ خ ل ا ق ا ل ص ل ا ة و الصيام و الصدقه ع ب ا د ة و لكنها تؤذي جيرانها بلسانها هذه ع ب ا د ة أ م أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق س ي ئ ة انظروا كيف فعلت ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة بجبال الحسنات يا رسول الله إ ن ف ل ا ن ة تكثر من ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار هي في النار قالوا يا رسول الله و ف ل ا ن ة لا تكثر من ا ل ص ل ا ة ولا من الصيام وتتصدق بشيء من ا ل أ ق د يا أ خ و ا ت ي ا م ر أ ة ت ص ل الفرائض فقط تصوم رمضان فقط لكنها تكف ا ل أ ذ ى عن المسلمين قال النبي هي في ا ل ج ن ة إ ذ ن حسن الخلق يرفع قليل ا ل ع ب ا د ة إ ل ى د ر ج ة الصوامين القوامين وسوء الخلق يذهب بجبال الحسنات أ خ ل ا ق ن ا يا عباد الله أ خ ل ا ق ن ا يا س ا د ة ديننا أ خ ل ا ق واداب ومعاملات و ع ب ا د ة و ع ق ي د ة أ ك ب ر د و ل ة إ س ل ا م ي ة ا ل آ ن في العدد من أ ك ب ر د و ل ة إ س ل ا م ي ة في العدد من إ ن د و ن ي س ي ا بتقول إ ي ه مصر يعني ب ت ح ي ة جمهوريه مصر ا ل ع ر ب ي ة بس مش مصر <تصفيق> إ ن د و ن ي س ي ا إ ن د و ن ي س ي ا سؤال هل وصل الفتح ا ل إ س ل ا م ي إ ل ى إ ن د و ن ي س ي ا ها هل وصلت جيوش الفاتحين إ ل ى اندونيسيا أ ب د ا كيف دخل ا ل إ س ل ا م إ ل ى اندونيسيا وماليزيا وبنغلادش والهند وباكستان و أ ف غ ا ن س ت ا ن كيف وصل ا ل إ س ل ا م إ ل ي ه م عن طريق أ خ ل ا ق أ ج د ا د ك م التجار التاجر المسلم الذي أ ج ب ر الناس على احترامه لما احترم الناس و عاملهم م ع ا م ل ة ح س ن ة يزن ب ا ل ق ص ط ا س المستقيم لا يكتم عيبا في ا ل س ل ع ة لا يطفف في المكيال صادق أ م ي ن لا يغش ولا يخون لما ر أ و ا هذه ا ل أ خ ل ا ق قالوا من أ ي ن جئتم بهذه ا ل أ خ ل ا ق قالوا من ديننا قالوا خذونا معكم نشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله يا شباب يا أ خ و ا ت ي أ ل ا تعلمون أ ن كل ع ب ا د ة من أ ع ظ م ثمراتها الهدايا الى حسن الخلق كل ع ب ا د ة أ م ر ن ا الله بها من أ ع ظ م ثمراتها حسن الخلق قال تعالى في ش أ ن ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء و المنكر ا ل ص ل ا ة تهذب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ص ل ا ة تهدي إ ل ى أ ك م ل ا ل أ د ب ا ل ص ل ا ة تحض على حسن ا ل م ع ا م ل ة ا ل ص ل ا ة تحث على احترام الناس قال رب العالمين في ش أ ن الصيام ف إ ذ ا كان يوم صوم أ ح د ك م فلا يرفث و لا يصخب و لا يجهل ف إ ن قاتله أ ح د أ و سابه أ ح د فليقل إ ن م ر ء صائم و ك أ ن الصيام يعلم الصبر و يعلم الحلم ويخلع من القلب مرض الشح ويعطف قلوب ا ل أ غ ن ي ا ء على الفقراء الصيام خلق الحج قال ربنا عنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يعلم الخلق ا ل ز ك ا ة قال ربنا خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تعمل إ ي ه تطهرهم, تطهرهم ِ وتزكيهم ِّ بها يوم أ ن عرض أ ج د ا د ن ا ا ل إ س ل ا م بحسن الخلق وبحسن ا ل م ع ا م ل ة دخل في ديننا بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وصلاح الدين التركي وصلاح الدين الكردي و نور الدين التركماني و محمد الفاتح التركي و محمد اقبال الهندي و محمد علي كلاي الامريكي ديننا خلق رجل يصلي و يملك عينين كاعين القطط تروح وتغدو في الرائحات والغاديات هل صلى حق الصلاه رجل يصوم ولا يكف عن قول الزور هل صام على الوجه الذي يحبه الله رجل يحج وحجه فسوق وجدال وذنوب هل حج كما أ م ر الله يا عباد الله إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تفرضوا احترامكم على الجميع فعليكم بحسن الخلق ثانيا ً في مصر يا شيخ إ ب ر ا ه ي م بنقول اللي بيحترم بيحترم نفسه في مصر و ن ا أ ق د ر اطلع المصريين منكم الدم بحن و كلنا جمع بيننا ق ر ا ب ة ا ل إ ي م ا ن و جمعت بيننا ص ل ة ا ل ع ق ي د ة قال ربنا إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة في مصر بنقول اللي بيحترم بيحترم نفسه إ ذ ا أ ر د ت من الناس أ ن يحترموك فكن محترما النبي صلى الله عليه و سلم يقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت كن ما شئت كما تدين تدان و قال نبينا كذلك عفو ا تعف نساءكم وبروا آ ب ا ء ك م تبركم أ ب ن ا ء ك م وقال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليؤتي الناس ما يحب أ ن يؤتوه وقال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه الجزاء من جنس العمل احترم الناس يحترمك الناس كل الناس المسلم وغير المسلم أ و ل م يقل ربنا وقولوا للناس ح س ن ة وقولوا للناس حسنة بعث الله نبيين كريمين إ ل ى ط ا غ ي ة جبار فقال لهما فقولا له قولا لينا روى البخاري أ ن النبي قال إ ن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ذكر الشيخ أ ح م د القطان وهو من علماء الكويت وقد نزلت عليه ضيفا و أ ك ر م ن ي غ ا ي ة ا ل إ ك ر ا م في س ن ة من السنين و أ ن ا أ ح ب ه في الله و أ د ع و له بالشفاء قولوا امين ذكر أ ن بعضهم ر أ ى ولينتبه الكل فلينتبه الجميع ر أ ى الناس شابا يضرب في أ ب ي ه يضرب في الوالد يضربه يضربه ثم سحبه وجعل وجهه أ ع ز ك م الله في المرحاض مجرم عاتي عاق متمرد شاب يضرب والده و يجعل وجهه في المرحاض قال الناس له يا مجرم وتصنع هذا بوالدك و إ ذ ا بالوالد يقول اتركوه لقد فعلت هذا ب أ ب ي و وضعت وجهه في نفس المكان إ ذ ا أ ر د ت أ ن يحترمك ولدك فاحترم والديك إ ذ ا أ ر د ت أ ن يحترمك الناس فاحترمهم إ ذ أ ن الجزاء من جنس العمل كلكم يعرف ق ص ة بائع الطمر هذا الذي جاءته ا ل م ر أ ة الحسناء ا ل ج م ي ل ة تشتري طمرا قال الطمر الجيد عندي في المخزن تعالي من ورائي فذهبت فحاول أ ن يفعل بها السوء لكنه ما نال منها إ ل ا أ ن غمزها بيده لمسها بيده فلما عاد إ ل ى بيته قالت له زوجته هل أ ح د ث ت اليوم شيئا هل عصيت اليوم ربك أ خ ب ر ن ي ماذا فعلت وما زالت به حتى أ خ ب ر ه ا فقالت إ ن السق ة هتك الستر و أ ر ا د أ ن يفعل بي السوء وما نال مني إ ل ا أ ن غمزني بيده فقال عندها د ق ة ب د ق ة ولو زدت لزاد السق ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن يحترمك الناس فاحترم الناس دعوني أ ت و س ع في الكلام تحت هذا الشعار تقديرا لذاتي أ ع ل ن ت احترامي أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن من أ ن ت أ ن ت أ ك ر م الخلق على الله خلق الله اباك آ د م بيده و نفخ فيه من روحه و أ س ج د له ملائكته وعلمه ا ل أ س م ا ء كلها واستخلفه في ا ل أ ر ض خلقك الله في أ ح س ن ص و ر ة قال لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم جعل الله خلقك مستقيما قال تعالى افمن يمشي مكبا ً على وجهه اهدى ام من يمشي سويا ً على صراط مستقيم فتقديرا لهذه الذات التي أ ك ر م ه ا الله لا تهن نفسك ب م ع ص ي ة الله احترم ذاتك ب ط ا ع ة الله ل أ ن من عصى الله أ ه ا ن ه الله قال تعالى ومن ََْ يهن ُِ الله َُّ فماله َََُ من ِْ مكرم ٍُِْ قال تعالى من َْ كان ََ يريد ُُِ ا ل ْ ع ِ ز َّ ة َ فلله ا ل ع ز ة جميعا قدر ذاتك واحترمها ب ط ا ع ة الله لا تعصى ربك فتكون أ ح ق ر من الدواب تكلم الله عن أ ه ل النار من ا ل إ ن س والجن فقال أ و ل ئ ك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل الحمير يعرفون الله ا ل أ ب ق ا ر لا يغفلون عن ذكر الله ا ل ح ج ا ر ة تسبح الله فتقديرا لذاتك احترمها ب ط ا ع ة الله عز وجل لا تكن نشازا في هذا الكون الكون كله يطيع الكون كله يسبح و أ ن ت المخلوق الوحيد النشاز تقديرا لذاتك احترمها ب ط ا ع ة الله قال رب العالمين و إ ن من شيء إ ل ا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تقديرا لذاتي أ ع ل ن ت احترامي من أ ن ا أ ن ا مسلم جدي أ ب و بكر وعمر أ م ي ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة أ خ و ا ل ي صلاح الدين ومحمد الفاتح هذا نسبي هذا عزي هذا سؤددي هذه مكانتي رسولي سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن أ م ت ي هي خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس أ م ة شهادتها م ق ب و ل ة على الرسل و النبيين و جميع العالمين فتقديرا لهذه ا ل أ م ة التي أ ن ت واحد منها أ ع ل ن احترامك لها ف أ ع م ل لعز ا ل إ س ل ا م و أ ع م ل لرفع ش أ ن أ م ة ا ل إ س ل ا م و لا تكن أ س و أ خلف لخير سلف أ ي ن ا ل ح ر ك ة لدين الله يا مسلم أ ي ن ا ل د ع و ة لدين الله عز وجل أ ي ن احترامك لهذه ا ل أ م ه يا ترى هل سيباهي بك النبي في ا ل آ خ ر ة يا ترى هل سيفاخر بك النبي في ا ل آ خ ر ة أ س ل م أ ب و بكر رضي الله عنه فما مر عليه ج م ع ة حتى أ س ل م على يديه س ت ة من ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة ف أ ي ن شغلك لدين الله ف أ ي ن جهدك ل ر ف ع ة ا ل إ س ل ا م مصعب بن عمير سافر إ ل ى ا ل م د ي ن ة قبل ه ج ر ة النبي يدعو إ ل ى الله ف أ س ل م على يديه أ ك ث ر من سبعين في س ن ة و ا ح د ة لم يبق بيت في ا ل م د ي ن ة إ ل ا و شع فيه نور ا ل إ س ل ا م بفضل الله ثم بفضل الشاب مصعب بن عمير ما هو همكم يا شباب هل همك ا ل إ س ل ا م هل همك رفعه الدين أ م همك الاسفار أ م همك أ ل و ا ن ا ل أ ط ع م ة أ م همك ا ل س ي ا ر ة ا ل ج د ي د ة أ م همك الرقم المميز ل ل س ي ا ر ة و للمحمول ما هو همك أ ي ن احترامك لدينك أ ي ن احترامك ل أ م ت ك رجل من العوام من ا ل م م ل ك ة ص ا ف ر إ ل ى أ ل م ا ن ي ا فوجد ل ا ف ت ة ك ب ي ر ة مكتوب عليها أ ن ت م لا تعرفون شيئا عن إ ط ا ر ا ت يوكوهاما و من أ ر ا د أ ن يعرف شيئا عنها فليتصل بهذا الرقم ه ت ص ل و ا على النبي محمد صلى الله عليه و سلم ف أ ع ج ب ت ه ا ل ف ك ر ة فاتصل على ش ر ك ة ا ل د ع ا ي ة و قال أ ر ي د ل ا ف ت ة بهذا الحجم اجعلوها في أ ك ب ر الميادين في أ ل م ا ن ي ا و اكتبوا عليها أ ن ت م لا تعرفون شيئا عن ا ل إ س ل ا م و من أ ر ا د أ ن يعرف شيئا عن ا ل إ س ل ا م فليتصل بهذا الرقم و جاء بشاب من العلماء في أ ل م ا ن ي ا و أ ع ط ا ه الهاتف و أ ع ط ا ه راتبا و قال كل أ ح د يتصل عليك كلمه عن ا ل إ س ل ا م فكان يتصل عليه في كل يوم ق ر ا ب ة أ ل ف متصل و أ س ل م على يديه في عام واحد أ ل ف ومائتان من ا ل أ ل م ا ن أ ي ن شغلك أ ي ن عملك ا ل إ س ل ا م وصلنا بدماء ا ل ص ح ا ب ة هلا ح ت ر م ت ه م ف ا ك ت ف ي ت أ ث ر ه م وكنت خير خلف لخير سلف رجل من مصر عاصي أ م ي دعاه أ ح د ه م ل ص ل ا ة العشاء و أ ل ح عليه فدخل المسجد ف أ د ر ك الشيخ في آ خ ر المجلس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن ا ل ل ه م إ ي ه ه ا ا ل ل ه م إ ي ه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال الرجل يا شيخ أ ن ا أ م ي لا أ ق ر أ ولا أ ك ت ب فهلا كررت علي حديث النبي حتى أ ح ف ظ ه فكرره علي ه فحفظه فكان هذا الرجل بعدها ما جلس في مجلس إ ل ا و ذكر الناس بهذا الحديث يركب المواصلات يجلس في المجلس يذهب إ ل ى أ ر ح ا م ه يذهب إ ل ى العمل يقول للناس لكم مني ه د ي ة من عند رسول الله محمد فيقولون ما هي فيقولوا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خرج الرجل في ص ف ر ف أ ص ي ب في حادث وجاءت س ي ا ر ة ا ل إ س ع ا ف وجاء المسعفون يخرجون الجثامين مد المسعف يده ليخرج صاحبنا و إ ذ بصاحبنا في الرمق ا ل أ خ ي ر يجود بروحه و إ ذ به يقبض بيديه على المسعف ويقول له وهو يموت يا هذا لك عندي ه د ي ة من رسول الله قال ما هي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكرني فعله بفعل رسول الله النبي و هو يموت كان يدعو إ ل ى الله يقول ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و ما ملكت أ ي م ا ن ك م عمر و هو يموت كان يدعو إ ل ى الله دخل عليه شاب عليه إ ز ا ر يجره فقال ردوه علي يا بني ايها المسبل يا بني قصر ثوبك ف إ ن ه أ ت ق ى لربك و أ ن ق ى لثوبك يا عبد الله تقديرا لذاتك تقديرا لدينك تقديرا ل أ م ت ك اعمل ل ر ف ع ة ا ل إ س ل ا م اعمل لعز ا ل إ س ل ا م اعمل فيما يجلب الخير في الدنيا و ا ل أ خ ر ى على هذه ا ل أ م ة ا ل أ ل م ا ن ا ل أ ل م ا ن بعد الحرب ا ل ع ا ل م ي ة لم يبق ى في أ ل م ا ن ي ا حجر على حجر سوى الحلفاء أ ل م ا ن ي ا ب ا ل أ ر ض فرفع ا ل أ ل م ا ن شعار العمل أ و الموت و حولوا المانيا إ ل ى و ر ش ة عمل و في أ ر ب ع سنوات فقط أ ص ب ح ت من أ ك ب ر الدول ا ل ص ن ا ع ي ة أ ي ن سعينا أ ي ن عملنا ديننا يقدس العمل اولم يكن نبينا اذا قامت الساعه و في يد احدكم فسيله ف ل ي غ ر س أ اولم يكن نبينا للرجل صاحب اليد الخشنه هذه يد يحبها الله و رسوله امتنا مع ا ل أ س ف صارت أ م ه ك س و ل ة خ م و ل ة غيرنا يزرع و نحن ن أ ك ل غيرنا ينسج و نحن نلبس حتى الدواء نستورده من الخارج حتى السلاح لا يصنع في بلادنا أ م ة لا تعمل أ م ة لا تستحق البقاء نحن في عالم يحترم ا ل أ ق و ي ا ء احترموا أ ن ف س ك م وافرضوا احترامكم على الجميع فاعملوا ديننا يكره ا ل ت ن ا ب ل ة ديننا أ ع ل ن الحرب على ا ل ك س ا ل ة الكسى المرض كان النبي يتعوذ بالله منه كان يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من العجز والكسل معقول ا ل غ ط ر ة صيني و الثوب صيني و المسبحه صيني و شجات الصلا ة صيني ن ا س الشيخ يبقى ش ك ي شان يبقى صيني هو كمان كفانه تنبله أ ح د أ ص ح ا ب ي من اليمن ذكر لي ط ر ف ة أ خ ت م بها صلوا على المصطفى قال رجل كسول واحد أ ق و ل ه ا بالمصري واحد ت ن ب ل كسول أ ق و ل شروب نوم روح البت ي ق ا ل م ر ت ه سعديني في خلع ا ل ث ي ا ب س ع د ت ه فخلع ا ل ث ي ا ب جزاه الله خير الله ق ا سيخ إ ب ر ا ه ي م ه ت ي أ ل م فجابت أ ل م قال لها اعملي خطوط بالطول على ظهري عملت خطوط بالطول قال لها اعملي خطوط بالعرض عملت خطوط بالعرض قال لها ش ا ي ف ة ايه قالت له مربعات قال لها ر ق م المربعات كاتبت في كل مربع ايه رقم واحد اثنين ث ل ا ث ة قال لها ش ا ي ف ة المربع رقم ثمانيه وعشرين قالت له أ ي و ة الله الله يبارك لك اهرشيلي فيه مكسل يهرس والعرب قالوا ما حك جلدك مثل ذ ف ر ك فتولى أ ن ت جميع أ م ر ك إ ذ ا أ ر د ت أ ن يحترمك الناس فليحسن خلقك إ ذ ا أ ر د ت أ ن يحترمك الناس فاحترمهم احترم ذاتك فلا تعصي ربك حتى لا تكون أ خ س من ب ه ي م ة احترم أ م ت ك فكن خير خلف لخير سلف أ س أ ل الله عز وجل أ ن يعزني وياكم إ بطاعته و أ ن ل ا يذلنا بمعصيته إ ن ه ب ا ل إ ج ا ب ة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير أ ح ب ك م في الله أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم أ ح ب ك الله الذي أ ح ب ت ن ا من أ ج ل ه 私の思い出はあなたの言葉を聞いてください。 シュクランラフィーから حضوركم شكر ا, ا ل ل ت ا ل ل ر ا م ي